وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلِ الْعَجَبُ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرُهُمْ فَقَال الْكَافِرُونَ آتَاهُ شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجٌ بَعِيدٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحك لما جاءهم فهم في أمر مريح أَفَلَمْ ينظروا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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وإن نغلب آسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لَقَرِقْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ الْقَوَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ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 قال قرينه ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدن القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 وُدْخُلُوها بِسَلام ذالِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم ما يَشاؤون فيها ولَدَينا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكنا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِّنْهُمْ بَغْياً فَنَكَبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ من محيص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 تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا ألبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قيب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عشر كان عشر كيل لما بقل يتضبادو وحانا كميدة العشر رضيه من سعوده كنا سابسنا تفزيق قرآن كريمكا سورة تقاف إلي الكتبونكا كوبما سورة تقاف وصورة ديكم تنعدو ترسيق قرآن كريمكا كان كوبما بقل يتباني سورة قاف سورة لكم تنبئين نفون إزار شن تونت بالكاس قدر ما تري تبان كسورة يونس بيكوئهين تبان كهود كمل لغتها سورة مريم بيكوئهين تبان قولك كنتم سورة تنادوا كنت صورة قف وثاني المفصل مالك إنه سورة الحجراء الزوغني يعني بداية المفصل إنك سورة خميسات بينه دانا سورة دها يسنكوذون البدني هاي فتبكوذون القابي هاي أيها مفصل ليرا لا, لا تقدم بيك بلابتا قولنا وحي ليه انقاف بيك بلابتا قولك لا تقدم بيك بلابتا بينه رجحني سورة قف وثاني المفصل سورة ذهي قاقبنا تيلة بادو سورة قف وحيكم ماذا عظمتها رأي قوه رأي سورة قف والقرآن المجيد سورة ذهي نترين سكاري اللواتن كاها لوغونا باللابنا يحروف تقوغوانا وصورة دي سديدي اللواتن ادو سورة القلم بعد ما نو والغلم هي سورة دي سديدي اللواتن Sura Tokaf, Erega Seikuna, Avanta, Sura Tau, Reya, Kafol Guranil-Medin, Sura Tokafu, Maki. Ja Sidetin Tolan Rasulka, وهي أورنجي لي القاف طغاف عرف النبغا أنك عجزني من كفرة ما يغراه في الخطب مال إنت الجمعة ياخد بدل أغرنايو بوص نفته كديجيين مال إنت قيامه أذيع دور أيهور تاجناهن بيوت الماتيس ورد ما كاس النبغا عليه سلطة وسلام خطب الجمعة والعيد أيوكوا أغرنجي لي كاس عرف في سرقة دون ربة أي كذبتين كاس سورة القاف هذا المرسول من ملكياتي هذا نساسي شيكارة قيام يا يوحى اللمه دمدونه يدد وحاو دمده ايه نورت هذا كاليش ايه بها سورة قاب خمس واربعون ايه خمس ايه شان ايه فرتم ايه قفى بالله هذه السورة وحن سورة دان قافى قل بالله بها بسم الله ايه بوين المجعي العسكشري الليها الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم متقرهانه نحريسة قاف الله أعلم بمراده بالخف هذا يقان قافوحو لجهد لفظيف إلينا وحفظا سرعني التعزيز والتنبيه لفظيف ويساق الجران برارجين قران كالله يسكوا برارجين أيي. أيه إعزيقال إنه كلام الله عز وجل مقدسة جامن كي وري المولى تبارك وتعالى مخلوق وسنكه لا للملائكه مو معقوله ولا الرسل مو معقوله ولا غيرهم اي هو معقوله تنزيل من حكيم حميد والقرآن قران كي بانك دارت اي بيري المجيد شرفت البدن إن محمد رسوله وعيد ظفران رسولك عليه الصلاه والسلام نبني مديسة رسالة بيسة وحي يكسود وحي اللغوث با المسركين تديه مركز الرب يروا القرآن القرآن بان كله ارتك قرآن كالمجيدي شرفت لها بان كله إن محمد خصول الملك بالله عز وجل محمد رسول حقه بالله قدريه بل عندما بانتقال أهل اللي يرأ. مرك رسالة دي لغور دارته سد ملكه لو بدنه قرآء كمذابة ياسي والقرآن الحكيم إنك اللي من المرتري إذا نرسو شيل الدرين بيجا إنه كمديعي أي لغور دارته مرك الله سر أي رسالة دي أي ربي سبحانه وعز وجل سلما ماي بال خصول لماذا ذا هذا الكذي كبر جودي حجيبو قراش وياه ذي محيلا ياهن أنجائهم إنه أيمد من جر من أديجاي ومنهم يلك بسيف فقال الكافرون حقد يدي وأي رادم هذا من كان محمد يوجه شجاي شيء واضح أجيبوا يابله رواه الله ينصب حنايا أو الله يدنسها بثمن دونا أو الله يدنسها المريضة دونا أو جني النار بعض بيسها دويري بعفقي اللقلعي ما سمعنا بهذا في أضائنا الأولي أيضا مثلنا وكل طراثا ذلك رجبن بعيد كتبابا اي وعراعون تي واللف ايه اللطبة دماذي فادي بلو سؤالين ايه لعذاب ايه وحلا اركي ايه وحلا مغلمدنا ماه بل كي قدو خصالة سقناتي اعجبوا وحيبا قالوا اما كفار قريش لاي يا ابن انجاءهم انوا اجمد منجير منهم ايه كدش يابدو دو حدوث الجنسي قوي باه واما مرق لو ديرو اما جيني لو ديرو اما نوع كلو حيوانك اي بكميده ادي لو ديرو وخديي ان لهي وا منهم و توابصر سب محشر نمل كريم عرب عرب نمل كريم و قريشي قريشي نمل كريم سر مكه ومن يهاجم الى عبد الله عبد المطلب كم شيء اد كذا قوي ديم وانا كيقانين منك انت لو ديرو الرسول لو بيكل لا روا الله وهذا مما يدل على جهلهم وظلالتهم هذه أبهم ولقد برده رسول درج له إنه من البشراء وإلى عدل خامود وإلى ثمودا خام صالح وإلى مدينا خام صالح سئان إذا هنجرت خارخيين لسوعني وادظموا حظ أجي لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون إذا كان تاريخ البصر لسعن أرسوش إلا دري جري ولقودتك يكملها حيان ولبرهرك الله دري أي يكملها حيان ساسيهان جري رمسوا عضا بل عجبوا أن جاءهم ونذروا منهم فقال الكافرون حق دي جدي وعيرا هذا إشارة نبي محمد هي قرآنك هي محي قرآنك ساقي من البعض والجزائي والنصور والحساب والجنة والناس انت بو أقول عيسى هذا والكمية واحد وشجاي شيء وواحد عجيب يا بي أماكاجل أماكاجو دي بس يسرح إذا متنا حضان بمنو أو كنا أنا أنا تراث عرو ميال الجول السؤالنايا ذلك سؤال تامر كان أعرض كبرني كبعدنا السؤال يجي خد عن بعيد العقل يكفقو حضان إيمان جري الجزمان البالي سوقت توقفك وابا بهم على سؤالين متك للأبو عن عقود لكن كيف أن السؤالين هي عقل المركز اللقوع حساب تمو وعولو ست إما المركز اللقوع حساب تمو معيكوك للدوائهن وقد خلقتكم من قبل ولم تكو سيئة أولا دانك أبو ريم عاضعي كلك حسب العادة لغن قادين لفيريو شيقة بالله بدي سكو يا سؤال انت سكى سهلا الله يبدو الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه قولي هراء الله أولي سيمر الله هذا السديسة إيه كوادي إلا بالله تهو رادراً إذاً هذه إيمان لهو حسابة مواكا عقل هذا لهو حسابة مواكا موقن ما يسو وحنك النقضي شعر انت يقولون عقل فرح وإبليس وعياري لأيكم حسابة مواكا إذا متنا وكنا أنا هانو تراباً عرو مياه نرجع نرجع فلا سألنا يا أما نرجع سنقنعينا ذلك سنقص كاسل الشيكا فجل سنقص بعيد العقل كيامسك هذا أدوك فقل جوابك كل عدي عرق. قال المولى جل في علا قد وحاثنا علمنا إن أن أغنى هادان إبنهاي ما تنقص الأرض أرد وحي أي كبنتي منهم إياك هادا يأرعون تي وحي دماء باباي يوحي باقيا لبذب أنيك إباه وأوقع وإندنا وحى أنك لا عند إن غيرنا أحد كالوها يا الله ماركو أكتندا وحى يا الله كتاب كتاب حفيظ وحول البئي وحول وحوى البئي قرحوا كل شيء وحفله مادة وكنية وكيفية الكتاب قاسا وحول البقي كش نقوله لا عن كذا لا برت كذا لا فح كذا كل اللي كتابي يقوله يالي. كل كارلا وحى كبابي زي إيوه باق أنا و أوجاي خليني إيوه قد علمنا و ما تنقصوا الأرض عرض وحى أنتي منهم يجا و عندنا أكتنا لكتاب المقادير له المعرفة فيه كل شيء و إلك إلى الكوكياليو اكثر نضوعه كتاب كتاب كتاب قص وحفيظ حول البيلالي بل اذا ران انتقالي امر لفظ كقدو هذا نقيامه يا فقادودي اي وحا كدر بيني في سمايه بي بي معا كدرنان كره هو قيامها يا بعتقه يا جزاء وهو عن امه قنين والحوافل هو هليلي كريم ال ماكي كرتو عن متاولن كرتو سب نغوم اورين كرو عرب لغوم مددمين كرو حديث بنياً لقري، وحب بنياً محمد أورساعن، أو واحد يكوسه دقعي، قرآنك أي مغلايا، أيارك أيان، هي النبي بين بنياً، بل كل جد بتيحه، كل جد وحب بنياً بالحق خسولكي هي قرآنك، لجو غيب لما جرته جاءهم وجمد أيه بنياً أوفهم يرا في أمرٍ ثلاث جدها يكوسوا يهين. أمرك آسو مريج إصدر درس مرة قالوا شاعر ومرة قالوا شاعر ومرة قالوا مجنون ومرة قالوا كذا كذا مفتر أنت واسع أما قرانك شعر وصحر وإفك وأساطير الأولي قرانك إن أنت سكول مدقجة يا إشقي أنت كسن مدقجة يا إذا ورقة الإنسان يصدر درس يال كلك بعض الكاتب عدالهوية كانت طفل اللي مرة إذا كلمة ميكو بوغدة سقنان لانتا بعض الكاتب الوية كانت بلحق حصولك أو القرآنك بلحق لما أقرتي وجاهم يقومين وفاههم يقومين في أمر تلقو دهت بلكو سقين أمر كان صور مريج مختلط ممضرب اسكفر مانا ايوه اسطقين ايوه اسبر أدلة التي تساكوها ملكي موقف صالي إيه عقيدة ذلك الشيكي إيه, إيه أدلة كونها ووحيث إلهي هنونه وطنقر إوقع عنونك أي الله الذي قال تعالى إلا وعويري أفلم ينظروا ميين أركين إلى سماء عركة فوقهم كركوضة كيف صدعا بنيناها سمدوا لسني وزيناها أن أقرحني. وما الله ها وقد سيقناني من فروج دلد الله كريه سيئلة لسي يا جه جه يا سودينا هيا عارق كل شيء لكن سماذا إلهي قرطوا لسي سيقعهم إلى يومنا هذا تلع ملي تلع ملي تلع ملي دنك عم ملي تلع يفر الحمم ملي سوارك ما ينكوا وغرض دنك مددنا ها sanu cayniso mar ka ay inaama dad iyo marbaadada hadaa dhisiiso malee khayr laba laaban soo jeere jeere ka ودليلنا فيها أرضا قدرها من كل زوجين نعلى أركا كلها بحيجين قرحباً وراجعة الله معي طبصيراً أراكسين حق وعلى أراكسين لكل عبد منيب وذكرى وانين يالا وانين أيام لكل عبد أدو من كله منيب ونزلنا وحان Mahan bio, mubarakan, xajko, dellä, badi, faan bottina, kualda o, geja, tärtägen, emmolval banda, sida, emmolval sida, sida, sida, sida, sida, Mar sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sullir baan u abornay basii qatin deerlar laha timir soo u aylaaday uba naliid waasida mirahad u baxo isku kartub tuban frizkan untasin annil ibadi adoomaha untasiineen waayeyna nooreeyney bihi robki ansamada kakeenay malde tan balad maytan adaro bay kadalaka xuru u leedeydi adilla la nagu sheegay sabixintan اذن لو يغتنم تاسوم باللميت كذلك الخروج تركا بيكدي دونان افرتن بري ما والعياذ الليرا من كيك سو دلانايا دكاي اي كوجيرين قلقاس اي سو باحيان الخروج صوبيده من القبور اللي لا سو دها كذلك واساسو كر افلم يدروم ويهن دوري الى سمايكم فوقهم ارادوا كيف فصلان بنينا حول اسمك وزينا او قرنني لها Usanuusummeen minfurujin dildilla, vala arvalluka, saarkeimaija, näidenä ha, inen taidnej, lisnej, ovaa lginahidnej, siä arvada kuja haja, xovasiya, burawain ovusuksa, jälätemiä, inen takdakin, dal dalin, aisuknato, vanvatnadalin, siä arvada kuja haja, min kulle zujin, na kulleki, lahi jemgruupbana, tafserata araksim, لكل عبد أدون كله أيه قدرة الله لا تسيء لا تفسيء لا أرخية لجوانية أدون كسو منيهم أبونا قنايا كحرن في جميع أموره حولي سلمانه ونزلنا الدجيني من السماء كور ما أنبيان كدجيني مبارك الله بركةي فاموتنا ليني إيه بسبب الماء بيه سماه أنكنا يسوع تور أيام جنات الباري الكل ليني يا واحد بلحسي كون لا قرطان لسفو حبة دودي كل يجي موردي دي والنخلة تمر بانو كل لينا يبي باسقاتين دارنا لاتمرتو وحيلها ذاية طل منراء ما أوضح نزيد نسكروا الفورة في ظن أن تسين للعبد أضمه أن تسينا يني وحيينا وحن كل رينا به بالما به صمل كيم صوتوا بلدة مجالو ما يتنبى ما كذلك صيدا أيه الخروج صبيح دناتي كذا ما تقبله أنت هذه أدلة كوني أنا لا تسير موقف كودين الله شجاي هل كان واحد لوجود بيقصى نبي محمد نودي سما الله صغير يجوا اللعث علينا يا يساق تصلي يسافر جلي النجوى ينوع اعتبار قال تعالى إلى وح يكذبك وهذاني سقبلهم ورأس كهر قوم نوح نبي محكوم جيسي أي عيسك نوحها دانياي وأصحاب الراس إلخ قولي الدانياي نبي قولي دانياي للمفاصرين قولان مفاصرين طلبك البينيه أصحاب الراس يا ترى هل هم لمن كان أصحاب الراس مدير مدينة أو مقايم صعيبة مثلا نبي قال الله ديري قولوا إليه عين قولوا عدي جيته نبي ما الله ديري انت ساوقفت المدعي من جاه يألك كثيرا ويقولون أن أصحاب الرس بأللينا ويقولون أن أصحاب الرسي إلي أصحاب إليك وكير مبيين كلك أي كانوا هون بكو ذاكو يألي خصنا أعيلك أب جيران مرنا أعيلك ألا شاية مرنا هون كي تاقي جيران بأللي شاية إسكم نب إنيهين خلال عند الله كذب الوحى قبلهم قوم أي أنوح وأصحاب الراس هل حكوم دجير ايا نبي غودي بينيه وسامود خير سمود وا صالح بينيه وعاد فهود بينيس وفرعون اي موسى هارون بينيه واخوانه نو نبي لود وراليه يسغي النود ذهبي بينيه واصحاب ليك فككوي دقنا شعيب بينيه وقوم طبه وصالحه فالكا قولته لقالين جريت عسيال قاله يا هاي قل حكم الجريت وقومه طبع طبع دكسين نبي عاشي بي بانيين وحيبير سبحانه كل انت على صحيح لمانتو مانتود الرسل رسل صعلم بي بانيين وقولته هالكا الرسول قال له جريت بانيسا وحيلم ذهن إذا جميع الرسل بانيين كل لمانتو كذب الرسل رسلي قال إليه الخط أي بانيين ما اكدن بلي دين انت فحاض اشور وقع كسمادي وعيدي اني ابا جدي ان اني حق في بد شو دو خددي وان لو ده بابي ايي عقلي علي وين ملي مرك اوتهي يا يا مرك لا سؤال ما يق ما او ابو ردي ايو كتب عاني ابو ردي هو يسؤونك ابو ري وكتب عانيو فارمقال كرمية افعينا موحي بالخلق ابو ريس الاولي اوهر ريسي ميين نقونه جيانو وعليه ودالي بل ما يتاس مقفان ودالي مقفان هم اياها في لبس سكي قليه بيكسغيه من خلق اومس جديد الحصو تيوهر مديدنا الا ابو ري واقه ألا دالينا مل لكن مثل البعض ملكي البعض أكدف أي شك سيئين أفعينا موحي نجون نوجيا بالخلق أبورس الأولئة والرئيسة بلنهما أي نوجين إي هم إياها في لبس شك قليل قصرا من خلق ومسحك بشك سيئين جديد عصب ولقد خلقنا لإنسان قدرة الله إباة قال تعالى خبه حجر ولا قد خلقنا إلى المؤوني حدان إيباننا الإنسان وحددنا إلى بأن المؤوني ونعلم وحانقنا ما وعق توسوسه ووشاكين به إنسانك نفسه وحسن فوق هدلين إذنه وشاكين أعلاوشيس المستحديسي المانكيس كوريا جيسانه أيان أجاهي ونحن أنك يا يأغرب أدوان بغن إليه إنسانك ننحب الوريد هل باولا حيد كيسا وانتا كو ياهلا باولا كو ياهلا ها ديلاك ويقفك وديمان ايو حيد كاسا انب اغبوا هاي الوقت بان اغبوا هاي يتلقى إنسانك إلا كل مايان المتلقية لفضي المالك اي لاضري اي حسناتك اي سيئاتك بيجيرتي كلك إلا كل مايا بان اغبوا هاي حني اليمين حقا من ديك. عن الشمال حق به أي قائد لبضي الملك فبيان وما يلفظ أوسى الإنسان لين من قول حضيرات وإرية إلا هذا قائد لديه لدى القول هذا القائد يوحى ديارة ومركب الجارة يبوغ فقيم ملك هذا القائد ليني ويهوشي سائل هذا القائن سندافل وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعله فقيم الملد إلهينا أيها هذا الكفاسوك أكيد قبجوك وجاهد وعات من الإنسان هذا الدين كوحية لله علمها الدين اللقوشة الكوانس من ويده كنا وعدها من ويده بختنا يا ما وجاهد وعات من سكرة الموت غير بحنون كذا بالحق ثم مركب يسكدوا أيال الله شاكر مرايت الله الله يجزي حنوكا حنوك أكو مارك ما قريوي أت كنت أي منهم موتة تحيدهم إتك عرف كل كات كنيه قال الله يجزي مرايسكو أغريني يجزي كرناست اللي جاني يجزي كل سرال عبد يجزي أتقول بمال مال أكو بفن يجزي كريات عريز ما هو الله أتمني المشهد جليجه وأتسمع أكلا فقط إذا أكون بخو وحال لافوفا قيام الدين سنك يقويسا في الصور بمنكي قيامال لافوفا حبي لافوف تنتي إلى عذينا ذلك واحد مغليسان يوم الوعد فديكم مالين تسيون عفان العذاب هي عفان العقاب هي يا دمك كل مغليسين ولقي الماء نارك واحد هراء مغلي جيتان مالين تلا فلين عين وأمان تصارعورة كل كان نفل عارك بقيام الدين مرك إلى عذيس لمني ملك قهر يا دباكوا دياكو وكان وجارو حات ما كل نفس نفلار كان مندت معها وعنفلار كان جيره سائق ملك دال كخاينه وشهيد مركم خاطف رايه لا بد ملك بالله هذا ليس الا كنت وداي واحد أهان جيرتي في في غفلة هلمان من هذا ثمانه دقدتيني دا ايسو لمسون ودفري جيرتي وماذن ديار قريب هم الصالحا يا ايم صوبن مدن وماذن دربن كل قوس ربيرا فكشفنا فيني انك حقا رضاك جهليه دولكي اخرك اجددنا واجب بري ولا لا حرتا ديما انت الله او فبصروك ارغاك اليوم ما انت حديد من دين ارمو وحاثم شيء وقول جهل ولا قاضي وأحوال بادية يا واحد أخرية تبصي مجري حرمة أظن مجريته جهل جيا الله قاضي هني يسوى عصا ما يسوي الله واركانه بوجي كوي الله إنها لي الله فيدي ملك أفضل خلق سلك كم مرتب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك عادا ولقد وحدوا خلقنا الإنسان تدينا أبورنا ونعلم أنومنا ما هو عايز توسيس وشكين في الإنسانك نفسه وشكين والنحن من نجى با أي أقرب دوام بدن بلاه إنسانك من حبل حيد هو الوريد هالبولاء الجربان دونه يتلقى إنسانك لك المايان المترقيان لَبَدِّ مَلَجَةِ الْدِّيارِ عَيْنٌ يَسْمُوُهُ كُهَارُ اللَّهِ أَمَسَنَّ يَنِيْ يو عنيش مالي ايه قعيد كفضيان لفضا ملك ما يلفظ انسان ككوما هدله هايه يرات من قول وحده لا إلا هدوكو هدله لديه لدى الإنسان أو لديه لدى القول هذا القوكو هدله ياكديس وحا خقيب ملك هذا الالين ايه اتيد حالي وقبجور وجاءت واحد من سكرة المو يريد حنوك يذيب الحق ثم عطب الاتمد عيار بمات سقراط كان ين ما كوا كنت أيها الإنسان أذهان جرت منه مولك سعيد من فعارة ونفخ واحد لافوفا في, في صوري بونكي قيامه وهذه فردوا لما شد ماذا بونكي اللي هو بابا ينفخه وحال لافوفا في, في صوري بونكي قيامه ذلك مركل لافوفا يوم الوعد قدي بفرنسيس معلم تديه وجدوا عتم هذا كل نفس نفلارك دمانت معها نفلارك وحلجنا سائق ملق ذلك كحيناية إيه هو شهيد ملك مالخاتف رأي وحلوه لقد وحرنا إنه تكون في غفلة حلمان من إيه من هذا وحلمان ما إيه كوائسة ما شقاه واد موجي فكشفنا فإذنه عنك حق هذا غطاءك يحليجي يدولك كوائسة بصروك. أرقاها اليوم من مانتا حديد المنزل في الموت قال قريني ملكي ملكي ملكي ملكي عشي قفك إيه اللي يريو عكسوا قر وحق دماء يا ابوك يا إيساك قيام ديباء لتاقين وقال وحوجي هذا قرينه قرينو الإنسان إنسان كان ملك اللي جري إيه اللي يريو عكسوا ملك الله أبلايا وحوجي لها هذا إشارة ما يقول لها عيسا وصلاكي جفين قفك bilish markay soo wareejinayaan maxkamadana ku soo wareejinayaan isagii fayntiiiba isla wado maxkamadey ka inaayaan fayntiiina waa kan asagayna waa kulkan malagahu wuxuu ka soo qoray xuniyasan iyag isagi lagadiibay la lodiibay si hukunki ugu dhaco kulka hukumku oo dhacayarka و حنا سو دياريه ماكي وايه لدي انا مره جافتا دون حاضر ككو أحد كان اني ادم كإنسان انسانكا أنك قرأ ان كا قره عمله ملف في سييو اسلي وتنا امر شي بدغيس وكن كا دعه الى ميا وحلو شيغايا مخي فوغياي لمده مره المدن سايقاه ا جبل كا كل كا انسانكي إذا ملك في إصلاك الأن يا ربي اللبا دعوذي كجرة ألقي ياه لبدينا ملك في جهنم جهنم كل يد واحد في جهنم جهنم قده هذا واحد كردان لحت الماندقش كل كفار كصار. كفار قال لي مبضاني حق إليك بصيرك عنيد لك نوفيك ومضحك وحق الله وقال زميوائي مناعين خيبا الخير وناقة مرتدين عندك ديجيزة يا دقن جيزة يا حق سدور ياكو عاد قذبة مريبا حق شقيا الذي ككرده كعلي علي مع الله أبوين معي إلى اخر مسلقة لأكل ما أنا الذي أمرت غبي لعدات ما وحيلة لأنما كتورو الخيار جيزة جيزة حنم لأنما جدة هذا كل كله قالني ما بدنا كله عميق على قيلة مع الله أدوين اللي جريبي هم معبود آخر أن الله أهين فألقي ياهو كاسكو وغره أبدر نظر إله كلك نتقدر داري إغيكي وحلو دادي شنطة المان وهر وهلو قدرني يا فألقي ياهو هذا اللبدي مالكيين كاس واحد كردا في العذاب عذاب جديه كردا عذاب في أشد دي براسه ضبطنا كردا عذاب في مركي الجردا عرين دماغي أيوه هو مشرقة أما نكان قال لماذا ضبطنا ملعون كا ونفك دا يا إنه يلا للشيطان كي لا زيع أنظرنا إنسان كحق مركودي له الشيطان لبا كنا هنا عذاب حسنتان في صورتي فصل بينك صومر ماي أو في صورة زهر يعني قط مرني ومرعش عندي في الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السجيل ويحسبون أنه موت حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس الغريب ولا ينفعكم اليوم اذا ظلمتم أنكم في العذاب مشرقو مركر مركي ماشي اللي ماذا ترى الله يا رب إن قريني من الشياطين أطغن يعني إذا كنت أقول لها الشيطان بغورتها إيه قالي إلدو فيها حقا إدردرسيها وعسوا قاضلا قال كالك عسوكين قال وحي هذا قرينه وقرين الإنسان إنسان ككل حيري الشيطان كهو إلو مي ي أي وحي لهذا ربنا أنا جرب جنو أهي مثال إنسان كا الله إنه وضع ربي جاو إلا الله ما كله من إيمالي والعمل صالح من بالله كله ما أطغيت أني النقوقني من كبير من اللهم ولكن يا شا كان السرع في ملاذ بعضني موجودين بعيدين حقكفر واحد انتهى أو جن هذه اسمه وايد ما أردت واسمه باب ما قص بيني حبي يا عيدني يا وادي يا طبر نذنك ملاع كنا أنقدر رجلي كنا كذا شيء غبرنا ألم ترى أن أرسل الله على الكافرين توزه مذب سيطنتي والله دري وح قالكوا ينلاذه أي كهرج إلى ذهى وسيطنتي بالنسي قوله تعالى ألم ترى أن أرسل الله على الكافرين توزه مذب ما كسا ربي إلاذا ورمضوا عن وقتها دمجه وقنا وحتى ما إنله هيدان بصامه إسه أبالكي نقاط نعنى هذا نقاط قال إبوحوية لا تختصموا هم مرمنا لا دايا أكتا إذا دا أكو مرمنا وقد قدمت أنا إدين هر مريي إليكم هدينك بالوأيد هران قودي إدينكو هر مريي حداد مركوا هدوكو وانسامي مريي ما انتواروا الواغبا ماضي لأملج أنا جهنم من الجنة والناسبة اللى فلناها حتى ما يبدل القول أرى إلا ما بدل لدي أكتئذا وما أنا منعي في حتى أنا أبقى بظل الله للعبيد أظهر مع أنه مقرد ما ومما يقول وعذاب الآن يظهر قلبسا ما عذابه أحد الله عابده وفعنا عذاب مقايه مذن ألا عابدين جنالا قيم ما يقول وحسابه جوما مال أيالنا عيدنا الدل من أن نقول أرندونا لجهنم نار تلاجر حليم تلاتي بل إن الله قال لا أمل أن جهنم أيال حقيقيا يا يدي ولا ودي يا أنتي اللغطوري كرمركي اللغطوري أرنداماتي أيال لا جهنم حليم تلاتي معذب بوحشنتي وتقول وحيت هذا حقا كبوحشمة حلم المزيد عملاكني سأقول لكين وادم وحين اللي <سؤال> قرر الله <سؤال> هو كل <سؤال> قاسة إما لفسنا إساء وحب وحين كرماله كل قاسة رب سبحانه عز وجل فيضع الجبار عليها قدمه سبحانه إله فاللو قتكرها قاسة مالكاسة إنتاجي لكذا أرسمه أو سيدي حير دب اللي قررده سفوق تراثه يأتراثه قط قط قط بس بس بس أولمات مالكاسة أرسم مالكاسة ضرب دم ومن قد قال وحجرة ذا قرين إنسانك في الله ربنا يا ربنا إنك الرب قال ما أضغيته ما أنا باضيي ولكن يا شيكان إسقاض إسقاض في ضلال باضي قدير بعيد حق كفق قال إبا وحجرة لا تختصمها مرمنا لدي أكتيدا وقد قدمت وإذن هر مريي إليكم إذنك بالوحيد قد ما يبدل لم بدل القول أريك أنه رؤو لدي أخت إذا لم يبدلوا وما أنا إذا إنك نفسي إن حقا أرد أصلا ميسين بسجل إذا يكون الحساب تمايا بدال ما أنت ماله وما أنا مني بضل من أحد الظلم في العبيد أضومه يوما ما قال يوما ما أين أضوم ظلم أن أقول أراندو لجان من النار تلاجرا حل ثلاثة مبلغ زينج أو تقول أراندو حل من مزيد كرنسية ما ليه لكره وظيفة الجنة. ملك الجنة هي ذات كهدي أو صاف سهدين. واتنا. جنة في ملك اللصوداء وين أفرقون على اللصوداء وين لكل أواب منك الله أنقص هذا بدن أو في أغواله وفعاليه وأعماله ومؤتقداتي أنت إلى أبوه. ونلطف. أعتقل وحكمت رزقه. حفيفاً. إجواجباً. اللذري. بو إلى أيا. إلى إلا يري. من خشيه الرحمن وبالغي يسوق الى وجدي اي ولي بك بقي جري يا ما ادي وجاء بقلب منن وعليه قلب عافي ما تغض والله نقنايا او شركي يا شاكي يا نفا يا ظلمي يا جهلي يا كبر يا عجبي يا حسد نبنا سنكدر دوينا يا دغايسو وضل يف وحاله دوييا قال جنن كل شيء كنت لينت لغاسو ودو يا الله سو دوي يا نو فن حقلينا يا لو دوي يا للمصطفى الله دو كيف بقاي تو الافرى فرمي اللي لا ري كفغادي ايا لي خافديني وادن قرطبرين تن غليجه لاغاري انده كو نورسد كفرى قبضه تفررج عليها اود الفيري للمصطفى تكا الله كبقي هي لو دوي غير بعيد أيام من دروس الغي كده هو أمم قتالات ده لكن أي قارتين ده أكون لفتا أو أيوة كده قرحة كده نعم كده أي ده أكون لفتان اللي قبل أي عبد الرحمن رسيه هذا وهذا جدا ما كوايت أدون الليلين يا راي إنكم أدون كجارة مصر الجنة التي وعد المتقون تجري من تعتيها لها رك لها وظلها كل قعب الذين تجو وعقب الكافيين النا وتره هذا نداك وايزا هذا جناسين بقت ما توايته عدنا الله يواجه عدنا اللي يقول يواجه وما أفرت المندات اللي جهلوا كاو لكل أوان لكل خجاع من نقطة بلام وأنبأ قري إلى إنهن لافوا أربكوا يا وعبدايا وطغايا اكهف صونايا ورجينايا وعسكنايا اللشاك تبي او يمال ان سوغد كغمو وغولا لكل او من الله والنقص بده كله حفيظ وعلى علي و الله فر اي مامورا سون كما تكي سلاك كما تكي سكا كما تكي اجكما تكي كما تكي و الله فريدا كما تكي و الى حفيظ و فرمساري لكل أوابي مثل أن نخل بدن كله حفيظ إله بدن من أيها الأية وحي خشية كعفسة الرحمان إله النحرزدة وبغض تعظيم لجيو بالغيب يسقون جري ووجاه فجارة قيام الليل بقلب في اللي قلب لا بول ليل ميت قلب راسه مهيب اللقاب بلي أنت أمر كيتال وعطيه لذيواء الله تصي أهور توافيرين أيان حتى قالوا إذا كانوا يجري أدخلوها جنادي وقتنا قال بسلام كو قال سلام لبضة واحتماشة نبدأ ليكو قال إذاً قال إيا قورد إيا قبو إيا كو قلع أي تغالي يا عمر ابدا وعصوا دومركيد ما يلان ايدو دنبل لهم دار السلام في سوره الانعام نبتجلي لاغل كيبال الى قوم سمات يديلكي اي اي كان نبتجساي كل كايدينكا ونبتجلي بسلام والله يدين بريدين اي اي هرت ما نايسا كل ما سلام عليكم بما صورتم فنعلو بغدا الى واغتئنكم صمرنا في سورة زمر وصيق الذين تقوا ربهم مِنَ الْجَنَّةِ الجنة حَتَّى حتى إذا جاءوها وفتعد وَقَالَ لَهُمْ اللهم خزنتها ولماذا ينقلين سلام عليكم ربتم فادخلوها خالدين أو سلام تسالوشه قالينها حتى يقرانا تريش لها والملائكة يدخلون عليهم من كل الباق سلام عليكم بما صبرتم فالنعم أنت عبد سلام الله يباركه في صورة يزيد بين قوس مرنا سلام بالقول لقول سلام سلام قولا من رب الرحيم قل قال إني سلام تاعي إني تاعي عمان باتكلنا بتجلزان وادخلوها رضي الله وحنسا ادخلوها, ادخلوها قال جندي بسلام إن كل عيد بريد ناجو وحلاه رب شاريا وجنده قالي بيا تسي ذلك يوم الخروج kashashad qoraal isan garu baa samaysay dali ka ka oo munxul warteenkam maalinteedii xataa jannati galaan waxa loogu tala galay ma waxaan jannada gudahaheeda yaal kaliya ma yana sakhloodiyo maankooda ku ciran daayd ama meshayalla قالوا يكفر يقب صلاة وآخر دعوهما الحمد لله رب العالمين أعرفتوا وكال عربي ورأي أعرفتوا يقابه وحاس منه لهم وحي فيها جنة بلها ما يشاؤنا وحي إيقوا دونه قالوا وحي إيقوا دونه ووحا إيقاننا فلدينا مزيد الله يا أكتئذ وكرناي الرضوان والنظر إلى وجل الله الكريم أنا أعطيناي لهم وعليهم ما يشاؤون وحايدنا فيها جنة البده هذا ولدينا أنك يبقى أكتئذ وحاوة لهم فتا الله صوت المامي مزيد كربين أنوا كربينين ما لا عين فات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر قط يا الله صوت رأيها دياء وكما لكنا مر مربع خسري دبلغو الارتقال تعالى خذوا الحويري وكان بذنا أهلكنا انتانوا في ابني بذانا قبلهم كوا نهرتوا من قرن انتان امده ابني بذنا هم كوا للرقين اي أسدوا كذرها منهم قراش بطسا قبسا في الحوقة او فنقبوا ملكا التي يجيه اي اي اي في البلاد دورك قل كي قلبا ململ حقليا قد يجت يا بور يا مال وجب بدال الرادي كلاس أربي إنه حل من محيش من الله أرى من محله وقف إلى أرينا يمهلك رماله أرى وحقيسك كله يا مال بالله له مال والبالله له حجز كله لايا من آدم كذي دولت عنكوا حيشوا خدودك أنت لا قد بات دولت كرلاطكوا يا ليكوا سانك صعرك ولا جماعته أصابر كأقول عن قادو وتأل جو أقول ك كل من ما لحاجة لحاجة لحاجة لحاجة لحاجة. كان ما ينقول لكن ألا نيم أرينا حاجات قرية ما قنن أما ثنا قبو إذا يمكن بسير سيرية في البلاد سيرية هالمن ما حس ما إلا عرائنا إلى الله ولو ولا ورب دك دا أن داكن باللقد دا يقد وكن بذنا أهلنا إنت قبلهم خوانومات محمد كعور من قرن مومد هم كوا اللي هلاقينا أي أشدوا كدرهايين منهم كوا اللي هلاقي أشدوا أي كدرها شب النايين منهم كوا عن غراشة بطسنحوك فنقبوا إن أجل إليها في ريو في تيشا في البلادي دلك إبقوا بيهيسا خلم المحيس ملئ بالله وقع الرب دلك إليهاي إياكا له بصغر مجرسوا معا إسرقوا حرماء إن في ذلك إنت إلا سوء إن في ذلك آياتك على صوت الشيء القدوة وهو حاكو سبا الذي فهوانه لمن بيقو سبا انتهي كان له قلب قلبه قلبه عافي ما تغضى أو ألقى سمعه ما قل كالدعيه وهو إساجه وهو شهيد ابني إساجه إساجه في دياريه وحي كبار تيقف كورك أنفعه شنو صدح على الهوان نعطيه يوانه لالجيبنا أما يو درسه عشرك اللقاله وحي أبقي صدق شردي اللاجهلوا، شردي كوبان، لمن كان له قلبه، واروح أقف سواقك في ركاب وتر، وتر ركاب كعب دخنا دماش، قلبي عافي ما تغب، أو نذيفه، أو جهل يضلال يطغني، كعافي ما تغب، هديك الامشي نوفردي وانتي، بحقك أنا مال، انت هذا كان ورقيني. جهاز الاستقبال هذا المستقبل في آخر بانا، في كورب أوح مغبته، لمن كان له قلبه واكو لبا أول غسنا. قالوا إنه مغلظة إنه قتلة قلي قالوا لك تنأو سيداي قلبي غينة فريد ماسكع ليمان كانا وقادي وحلو شيئا أول قد وهو شاهيه إذا قلبي جوب هنوضو حدانا قلوب تستيحبني سياجوغل وعاجرت جسد حاضر وقلب غائب ناشوفا بيا ماسكع ما كانا حقا حرفا بيا مهنة يريري الجلال. قولك واقف اللي او حمق لامنه قولك سب احداشر انو قفك قلبي عافي مات قبام ليش الليما والريكورف اليو او جاهز وشقينا يو حقباني مقالك يدقاه انو جايو او مارك واركو داعايو او دكتكو دقايسو ايش كفيريو قلبك او ديبو وهو شهيد كوبجوك انو ياهي كوبجوك انو ياهي واعادر لوعي انت ان لهالي شريف او حسرك واحد انكفه ايدي سنجير تحيقه بجوغة حتى انت الشريط اللي قده حتى يدمت كابوته اهبانك اللي حقور له عيشان شاخي وباري هذا خجير وانحرميه الدالي يحراج مدنة لين حتى نكون نفسه كلك اما الشريط اللي قده جزه اما قدهك هلا نغضه ان في ذلك وارك اما حساء قديسة وحاء قسوغن لذكر اوانه لمن بأي كان له هو هذي قلب ما مادغفا أول قصمعة أجهد أيه شلقيه بقتا مسكعلي يمان كراريءي وهو يسره أو شهيد قلب إياه قلب لبلا بجوجو ولا قد خرجنا سماوات هديون ولا قد خرجنا وح على غدنا يهود إلى الأعمال مضبوط إذا أبوري لعدم إلى أدنى في سورة فصل بين قصور سرعني قل إنكم لا تفرون بالذي خلق رب في يومي إلى آخرة جمعيك أكثر إذاً سبتي 1-3-3-4-5 جمعة إنت سردين لأبوري سبتي ما حلقبتي ولا شيء لا محلق من يهدوها إلى ذلك إلا سبتي إذا سبتي جمعينا لموضة دارتانا مال إنت وحما قبتا إلا حفا أنكو ديانا إنا شانتاً مليحداً مال موضة كلايشا قايتاً سبتيتاً قوني وكذا أحد كي يحوش قبطي مباشر إيو حضي بحرير ياسان أوقف قوصا فرا كسقي إنها كسقي أفا كسقي وقذا كسقي ذالي مادا إلى سبحانه عز وجل وحو إيجادنا أمر كلية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر وما أمر صاحة إلا كلمح البطر أو هو أقرب فنبوه لذا أو هذا حقيقه ذلك كما انا يا يا اقبي يا ويا ابن الغرد و ايه ما نعم قصو جيل سيدنا قال تعالى فدعو لي ولقد حارنا خلقنا ان السماوات والريالكه صدوبدا والارض والريالكه صدوبدا وما بينهما ان تؤني وضحيسه في ستة ايام ما المل حق قدركم غدوه اولهن وآخرها الجمعة أي أنك أظهرنا أبورني. هذان أظهرنا وما مسنا نمتابا من لغوذ النقم يدى المدنة كل هذا رسولك أبداي هذا الحمد أبدا وله هذا الأيوه إن لحميله كريم إيش لحميل؟ سورة إلا واماك لمنك يا وليبك حنصر أيها سيلا أنت أيوه هذا الأيوه يعني كل هذا ربي سبحانه فاصبر فسول اللود القاضو على ما هذا الكركي أيه يقولون قالوا كوار لايا إلى هذيك قفايا أليكوا قفايا إنتي ليكوا قفايا إشكوا القاضو وصبيحتك بحمد ربك ألقوا اللهكم عدنايا قبلة الموع الشمس الرعد صبيده أرتض معلتكنا يا صلاة الصبح وقبل الغروب إنتي عند معلتكنا يا الظهر والعصر ومن الليل من بعض الليل حدين كذارتي فسبح بيكو المغرب والعشاء شنتي وغت ما كونا أدوا قراك مشي جندا وأد بارس وجود حذي أطفال كتوكتنا سنال غرة أمدلك راتива إلى ذا قبلية بعد ياتيلا ياتيلا ماذا ولا ياتيلا مدونة ياتسناكلا وأم باهين راتива فرم برا عسناي كالضحا وصلاة الليل وتعيية المسجد والخصوف والخصوف والعيدان سنة دان فرق برعاترين باجرة وادبارسجين فرق قداشين تكون ولقد خلقناه وحنون يا سماواتي والأرض إرئي يبلو من بينهما انت أول في ستة أيام تحمل الموت قدركم وما مسنا نعمنا تابا من لغوظ دال إذا أصبرت القادة فسول صوبانو على ما أبحيك يقولونك هذه وصبحتكو بحمد ربك أدو إيباكم أدنائيا قبل طلوع الشمس قرحضا صبحي ده هرتاد صلاة صبحتكو وقبل الغروب قرحضا بعيد ده هرتاد أسري ومن الليل هذين كقاركي فصبحوا ألا مغربي يعشوتكو وأدبارسكو صلاة هواجبكا كذا شوضانا سميه كلتكو تصبحينا واصطمع قيامة ذي أرك واستمع دغيسو يوما مالين منادي او المنادي الملكي دواقايه حقيقه دواقايه من مكان المول ان قريب دارين با صخره المقدس بيت المقدس دغ اكو يا الله صخر الليل ايوم مال قفوله هي كل كاسو دواقايه او لهي هي وين دنتو يوم خالي خيبون البالي والاوصال المتقطع اللحوم المتمزجة والشعور المتفرغة إن الله يأمرك أن تجتمعن لفصل الكبائة الذي قريبنا يكاله كل كلوقة لعنة هذا كنا يمد بقنا و من مال يوم مالي مال يسمعون أنك أي مغري دونا صيحة قيل ذلك لو جير الحق يضرن كده عن ذلك مر كل مغلي أي يوم الخروج صبي حدا مالي ثانية إن النجائب نحن النجاء عسكر مايا أيان نح وحي مي وحيلنا ولاين لا ولايا فنومي محل ديلا يا النجاء المصير هشاعط يوما مال تسقق الأرض مركود الليا عدونه أنهم دكت ذلك دك حشر كل علينا النجاء إباع كركن نجاء يسيرون كفودن لأنو أي علموا قال البلد إما هذا الحمدة أي قرونك هذا لايا أما هذا أما عنده أما دينك وما أنت خسول بومته عليهم إلى كركودة يجبر حقا متقدر قناعية أو قصب دنتك كل سيناية متهية فذكر بالقرآن وحدك وانسا من روع يخاف كبقي وعدي كان كبقي لحد أنا واني أصحي. أوستم يدعى يسوع يوما مالا مناديو دوقة يو المنادي ملاقي دوقة يو من مكان ملبك الدوقة دونا قريبين دو معي دو دعي أما أنا جيب النود بيت المقدس أما هذيل كلا صمد يجيبون دو دعي يوما مالا يسمعون أونك مغري دونا الصيحة ملقتة كويارا يقيل ليزا الحظ خنم مغلايا ذلك فهو بحيدة مالك يدير إنه أنه إباء نحن أنه ما كلمين مكا الميسانو أي نحي وحي لنوالين نوالين ونمير وحل ديلا أنه إباء وإلينا أنه إباء أي المصير قول إليك نوهان يوم مالك تشقق الأرض عرضوا أي دلدل دل لا إدواند دل عنهم داتك حقوة سراعني يقول دق دقا ذلك مالك تعرضوا دلدل دل علي أما ذلك أرنك أعرض لذن للعضي حشر كل من علينا أنك إباء دوس النبا كف كوفه دودو لأنك إباء أعلم وأقوم بضن وأليب بكاؤك بما هذا الحمضة أن يقولون قاردك وادلايان وما أنت فصول أن الله ما عليهم كركوضة الجبار مدرقين عيمته خوش هذا طامع فذكر قران كان قيمك بدن وحدك وانسا من أحدك يخافك عبساناية عيدي أنك إباه قديك والله أعلم